والذين جاءوا من دعدهم يقولون ربنا, يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك عروف رحيم ألم تغيل الذين يقولون لي قرانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننفرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينفرونهم ولئن نطرهم, نطرهم ليولون الأدباركم لا ينصون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يصهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر بأس بينهم شديد تحتهم جميعا هم جد ذالك بانهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبلا ان بهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان اذ قال له انسان انق فلما كذا قال اني دري منك اني, إني اخاف الله رب العالمين